إرهاصات النصيحة جناح مهيد وقلب كسير ويسألني الجرح كيف المصير جناح مهيد وقلب كسير ويسألني الجرح كيف المصير عصير تضرب وجه النهاري ذئاب على كل شيء تغيب ونشواتها أنت لي قد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 أيصح الجماد إذا ما ششانوا أيا طعنة في الفؤاد ششانوا أيا حشرجات الضمير ششانوا أيا طعنة في الفؤاد ششانوا أيا حشرجات الضمير تغص الحلوك بأشجانها وكالشوك يغدو الفراش الوثير